إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ۚ بَارِقُ السَّمَاءِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا ۖ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 نخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكب ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات, وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انقروا إلى ثمره إذا أَتْمَرَ وينعي إن في ذلكم لا آيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بني وبنات وخرقوا له بني وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم